ان رفات الصوت صحتي يا بعدك وان جوات سكوت آه آه, اه اه يا يا بعدا انت ولا المر وما حد بعدك انت ولا الموت ما حد بعدك ما حد بعدك